بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت اذا السماء انشقت وااذنت لربها وحقت وااذنت لربها وحقت وَإذا الأضُ مُّ وَإذ الأغض مّ وَأَقَم فيِيهتَخلت وَأَقَتْ ما فيِيه وَتَخَلت وَذِنَة لرِّه وَحّت وَذنت لرّه وَخّت يا إنك كاذح إلى ربك كذحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أقول كِتَابَ رَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سرورا وانقلب الى اهله مسرورا وامما من اوتي كتابه ورى اظهره وامنا من اوتي كتاب فَسَوْفَ يَدْرِي ثَبُورًا فَسَوْفَ يَدْرِي ثَبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِن فَل أُقُسِمُ بِشَّفَقُ أ أُقسمُ بِشَّفَق والليلِ وَماَا وَسَقُ والليلِ وَماَا وَسَقُ والقَمَر إذ تَنسَقُ وَقمري إ تنسَق لالتكَبَُّ قَبَقُ لتركهن طهقا عن طهق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُورُونَ وَاللَّهُ أَمَنَ بِمَا 117. لهم أجر